أهداف الدرس أولا الأهداف الخاصة بمهارات القراءة الموسعة يتوقع في نهاية الدرس أن يكون التلميذ قادرا على أن يستنتج التلاميذ معاني المفردات الجديدة بالدرس يستنتج التلاميذ مضاد المفردات الجديدة بالدرس أن يقترح التلميذ أكثر من عنوان للدرس أن يستنتج التلاميذ مواطن الجمال الموجودة بالدرس، أن يستنتج التلاميذ الفكرة الرئيسية للنص., أن يستنتج التلاميذ الأفكار الفرعية للنص، أن يحدد التلاميذ العبارات المرتبطة بالدرس، أن يقارن بين النصوص من حيث الأسلوب، أن يستنتج القيم المتضمنة في النص، أن يحلل الأحداث الوالدة في النص، أن يضيف أفكاراً جديدة متعلقة بالنص وغير وغير واددة فيه، أن يقدم أدلة تدعم المعلومات والأفكار الجديدة. ثانيا الأهداف المرتبطة بالدافعية، أن يحب التلميذ البحث عن مدلولات الكلمات في المعاجم، أن يقرأ في الكتب المتعلقة باللغة العربية لمزيد من التعلم، أن ينجذب للأسلوب المتبع في تدريس اللغة العربية، أن يحاول اكتساب معلومات جديدة في اللغة العربية، أن يحب أداء الواجبات التي تتطلب العمل مع زملائه، أن, يستمع الأف... أن يستمتع بالأفكار الجديدة التي يتعلمها في المدرسة، أن تساعده الأنشطة الإثرائية الإلكترونية على فهم المادة بصورة أعمق، أن يشعر بالسعادة عندما يطور مهاراته ومعلوماته، وأخيرا أن يطرح الأسئلة في الصف الدراسي يكتسب المزيد المزيد من المعلومات